الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ما يحصل بسبب ضرب هذه الامثال من اضلال الكثيرين وهداية الكثيرين وختم ذلك بقوله وما يضل به إلا الفاسقين ثم بين صفة هؤلاء الفاسقين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 يمثلون حال الفاسقين الذين ينقضون عهد الله ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم ويدخل في ذلك فيما أخذ الله عليهم من الإيمان والتوحيد والطاعة وهكذا أيضا فإن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فهم أمرون باتباع الرسل والإيمان بالكتب والعمل بما تضمنته وكذلك أيضا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ويفسدون في الأرض يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يشمل كل ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بأنواع الفساد أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فقوله تبارك وتعالى في صفة هؤلاء الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لحظوا ترتيب هذه الصلات في هذه الآية الكريمة بدأ اولا في أوصافهم بنقض عهد الله من بعد ميثاقه وهذا أخص هذه الأوصاف الثلاث نقض العهد ثم بعد ذلك قطع ما أمر الله به ان يوصل وهو أعم النقض العهد فإن ما أمر الله به ان يوصل يدخل فيه الوفاء بالعهود والإيمان بالله تبارك وتعالى ويدخل فيه صلة الأرحام وما إلى ذلك مما يدخل في هذا المعنى، ثم ذكر أيضا ثالثا الإفساد في الأرض وهو أعم من قطع ما أمر الله به ان يوصل وذلك جميعا ومن مظاهر الفسق ومما يدخل فيه فالفسق يشمل ذلك جميعا فإن الفسق يدل على معنى الخروج الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى فالخارج عن الإيمان به فاسق هذا هو الفسق الأكبر والخارج عن طاعته بفعل الكبائر فاسق والخارج عن طاعته بفعل الصغائر فاسق فاصل ذلك يرجع إلى هذا المعنى ولهذا يقال فسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للإفساد فهذا أصل معنى الفسق الخروج سواء كان هذا الخروج من قبيل الخروج الأكبر أو كان من قبيل الخروج الأصغر فعهد الله تبارك وتعالى نقضه يكون بماذا؟ يكون بالكفر يكون بفعل الكبائر يكون بالاجتراء على حدوده تبارك وتعالى وانتهاك حرماته. وهذه الآية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فيها تحذير من نقض العهد نقض عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه لأن ذلك يكون سببا للفسق بلا شك وتأمل قوله تبارك وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فلاحظوا هنا أنه بنى هذا الفعل يوصل بناء ما لم يسمى فاعله يوصل ما قال ما أمر الله أن يصله الإنسان وإنما يوصل ليشمل ما أمر الله بأن يصله هم أو يصله, أو يصله غيرهم اي يوصل فكل ما أمر الله به ان يوصل فيجب أن يتحقق فيه ذلك فيدخل في ذلك بر الوالدين ويدخل في ذلك صله الأرحام ويدخل في ذلك أيضا كما قال الله عز وجل القرب والجار ذي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم كل هؤلاء لهم حقوق وصلات يكون ذلك مع الإيمان ويكون أيضا مع غير المؤمنين جاري ذي القربة الجار القريب له حقان والجار الجنوب الجار المجاور من غير قرابه على أشهر أقوال المفسرين والصاحب بالجنب الرفيق في السفر وقيل الزوجة الصاحب في العمل في الدراسة هذا له حق أكثر من عموم الناس لأنه يجمعك معه شيء تشترك معه في شيء لاحظوا هذه الشريعة فأعطاه حقا أكثر من غيره من التواصل والتعاهد والرعاية والإحسان وابن السبيل وما ملكت أيمانكم هؤلاء ضعفاء يحتاجون إلى رعاية فيصلهم بالعطيه والإحسان والنفقه والصدقة والزكاة وما إلى ذلك ما أمر الله به ان يوصل ولاحظ هنا في هذه الآية وما قبلها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون إلى ان قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرة إلى أن قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فلاحظ هذه الأشياء المتقابلات التي تبرز المعاني وتوضحها بذكر الشيء وما يقابله ذكر الشيء مع ضده وهذا من البيان فالقرآن صرفه الله هذا التصريف ليكون تبيانا للحق لا يدع فيه لبسا أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني على قولين في تفسير ما فوقها بعضهم يقول فما فوقها يعني في الكبر أكبر منها وبعضهم يقول فما فوقها يعني أدق من البعوضة أصغر من البعوضة فهنا ذكر الشيء وما يقابله ما إذا قيل ما هو أكبر من البعوضة أما ما يذكره بعض أصحاب الإعجاز العلمي من أن المقصود بالبعوضة ضرب بها المثل لعظمها وبخامتها ولأنها تحمل من القدر والإمكانات فذكروا لها عيوناً كثيرة وذكروا لها أشياء من الأهوال والأوجال حيث إنها تغرز خرطومها بطريقة بعد أن تضع مادة مخدرة لا يشعر الإنسان ثم تمتص الدم وصوروها بصورة كأنها شيء مخلوق هائل بينما ذكر الله عز وجل البعوضة على أنها من أصغر الأشياء وأتفه الأشياء ولهذا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربه ما على هؤلاء أن يأتوا ويقولوا إن الجناح شيء هائل شيء عظيم فيه هذه الخطوط إذا وضعت عليه هذه الأجهزة المكبرة وتجد فيه من الأهوال والأوجال فجناح البعوضة شيء عظيم هائل هذا لا قيمة له هذا كلام لا قيمة له إنما يذكر هذا على أن البعوضة أصلا لا قيمة لها والعرب تمثل بهذا في الصغر وإنما العجمة هي التي تأتي بهذه الأفهام كما جاء عن الحسن اهلكتهم العجمة هكذا معهود العرب يمثلون بالذره والبعوضة ونحو ذلك وهكذا يقول من يقول بأن ما فوقها وكائن فوق ظهر البعوضة يعيش على ظهرها صغير لا يرى بالعين المجردة فالله يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها هذا الكائن الدقيق اللي يعيش على ظهر البعوضة مخلوق آخر يعني هذا الكلام لا قيمة له ولا يمكن أن يكون هو المراد بالآية والآية فيها قولان اثنان للسلف لا ثالث لهما وكل قول يعود على أقوالهم بالإبطال فهو أحق بالبطلان هذا أصل وقاعدة وتجد من يهتف لهذا الكلام ويفرح به ويشعر بنشوة وهو ليس بشيء, ليس بشيء على كل حال انظروا إلى ذكر هذه الأشياء المتقابلات فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا وهكذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل قطيعه والوصل فهذا يسمونه بالطباق والمقابلة وهي من المحسنات على كل حال في علم البلاغة ولاحظوا هنا أنه قال أولئك هم الخاسرون الإشارة إليهم إلى البعيد أولئك يدل على انحطاط مرتبتهم وسفولها فهم في الهاوية في غاية الخسران ودخول ضمير الفصل بين طرفي الكلام كما ذكرنا في بعض المناسبات يدل على تقويه النسبة ودخول ال على الخبر الخاسرون فإن ذلك يفيد معنى الحصر كأنه لا خاسر إلا هم قد استحقوا الوصف الكامل من الخسران هذا هو الخسران الحقيقي قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فهذا هو الخسران الحقيقي الكبير الذي لا يمكن للإنسان أن يحصل بعده ربحا أو أن يستدرك هذه الخسارة وليست الخسارة في الدنيا ولاحظوا هنا أن الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الألفاظ ما يكون به تعاملات الناس في تجارتهم وبيعهم وشرائهم فالله تبارك وتعالى سمى المعاملة معه تجارة هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وكما في قوله في هذه السورة الكريمة أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم ذكر الشراء وذكر الربح وذكر التجارة وهكذا في قوله تبارك وتعالى ذلك يوم التغاب والغبن في الأصل يكون في البيع والشراء والتعاملات بين الناس في تجاراتهم ونحو ذلك فسمى ذلك غبنا وخسارة وبيعا وشراءا ونحو هذا فهذه التجارة الحقيقية ثم قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لما ذكر هذه الأوصاف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 فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فتحداهم قال هذا البرهان موجود فأين تذهبون وأما طعونكم بهذه الأمثال المضروبه في هذا القرآن وأن ذلك لا يصدر من رب فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ولكن الله تبارك وتعالى يضل بمثل هذا الكثيرين ويهدي الكثيرين ثم بعد ذلك خاطبهم كل هذا امتداد لما ذكر من الأمر بعبادته وهو أول أمر في القرآن وهو أول خطاب للناس في القرآن الأمر بالعبادة فقال منكرا معجبا من هذا الصنيع الذي يصدر عنهم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم كيف يقع منكم الكفر بأنواعه والله تبارك وتعالى هو الذي أوجدكم بعد العدم كنتم أمواتا فأحياكم يدخل في هذا مكان في عالم النطف كما يذكره جمع من المفسرين ولا يقول أن قائل بأن الحيوان المنوي يسبح حتى يلقح البويضة فإن هذه النطفة تعد عند أهل العلم ميتة الحياة والموت عند العلماء وفي لغة الشرع وهكذا في استعمالات الفقهاء وما إلى ذلك إنما هي الحياة المعتبرة بنفخ الروح وما قبل ذلك لا يقال له حي فالنطفة ميتة والله تبارك وتعالى في قوله يخرج الحي من الميت حي قل الفرخ من البيضة وهكذا أيضا الإنسان من النطفة فهذه البيضة ميتة والنطفة ميتة فهنا كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فيجازيكم ويحاسبكم بعد ذلك كيف يحصل منكم مثل هذا فهذا الاستفهام أيها الأحبة في قوله كيف تكفرون بالله هو استفهام عن حال وصحبه معنى التقرير والتوبيخ أو صحبه الإنكار والتعجب في آن واحد كيف يصدر ذلك عنكم فخرج بهذا عن حقيقة الاستفهام لأن المستفهم في الأصل يريد الجواب ولكن هذا يراد منه التعجب أو الإنكار لهذه الحال بكيف هذا يستلزم إنكار الذات ضرورة وهو ابلغ كيف تكفرون وهنا لاحظوا أنه قال كيف تكفرون فوجه الخطاب إليهم وقبل ذلك كان الكلام على سبيل الغيبة انظر وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق هذا كله في الغائب ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك هم الخاسرون هم الخاسرون ثم وجه الخطاب إليهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف يقع منكم مثل هذا؟ هذا يسمونه الالتفات هنا التفات من الغائب إلى المخاطب وهنا في غاية المناسبة مع ما فيه من المعاني العامة من تنشيط السامع ونحو ذلك فهنا جاء بصيغة الخطاب وذلك أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ في توجهه إليه من أن يكون ذلك على سبيل ذكر الغائب يعني مباشرة يتوجه إليه كيف يحصل منك مثل هذا حينما يقول لهم كيف أو حينما يقولوا الذين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف يكفرون بالله وكانوا أمواتا فأحياهم لا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فهذا أبلغ في هز النفوس وتحريكها تستيقظ بعد غفلتها ولربما استرسالها مع قوم آخرين يتحدث القرآن عنهم في وهمها لكنه حينما يوجه الخطابة إليه فإن ذلك أبلغ وأوقع في النفس وكنتم أمواتا فاحياكم هذا الموت يطلق على ما لم تسبق إليه حياة ما لم يسبق إليه روح ما لا روح فيه قال له قال له ميت حتى لو لم تسبق إليه حياة كما قلنا في النطفة يقال إنها ميتة والبيضة يقال ميتة كنتم أمواتا وكذلك حينما كانوا في أصلاب الآباء فهم أموات إذا الموت لا يشترط أن يكون ذلك الوصف بعد مفارقة الحياة المتحققة في هذا الموصوف فارقة الحياة فيقال الميت لا قد يكون لم يسبق له حياته قال ميت وهنا يؤخذ منه أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح قبل نفخ الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، وينفخ فيه الروح إذا كان له تمام أربعة أشهر كما يدل عليه حديث الصادق المصدوق فقبل ذلك يعني لو كان عمر الجنين ثلاثة أشهر نصف فإنه لا يكون له حكم الإنسان الذي يرث ويصلى عليه ونحو ذلك لكن إذا خرج بعد نفخ الروح فإنه يأخذ شيئا من هذه الأحكام هذا غير موضوع النفاس النساء يسألون عن النفاس وأحكام النفاس حينما يكون الإسقاط متى تكون نفسا هذا غير موضوع الصلاة على الجنين أو كون هذا الجنين تعتد له الأحكام المترتبة على الحياة لا النفاس يختلف تماما الجنين يكون أربعين يوما نطفة فهذا لا حكم له ثم يكون أربعين يوما علقة فهذا لا حكم له هذه ثمانون بعد الثمانين يعني من الواحد والثمانين يبدأ يتحول إلى مضغة فهذه المضغة تبدأ بالتخليق يعني بمعنى أنه يبدأ تصوير عليها والتخطيط صورة إنسان فإذا خرج هذا الجنين سقط من أمه فإن كان قبل هذه المدة قبل الثمانين يعني في الأربعين الأولى أو الأربعين الثانية فلا حكم له تتوضأ لكل صلاة إذا كان يخرج معها دم تغسل أثر الدم وتصلي وليس بنفاس ويجامعها زوجها وتصوم وما إلى ذلك فإذا خرج منها ما شكل بصورة إنسان قبل نفخ الروح فمثل هذا إذا خطط بدأ التخطيط تشكيل رسم ولو كان ذلك إنما يعرف عن طريق القوابل على الأرجح يعني ذوات الخبرة القوابل التي يلين توليد النساء قد لا تعرف المرأة جيدا التحديد فهنا يقال إنه له حكم النفاس فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم برؤية الطهر أو بالجفاف التام الذي لا كدرة معه ولا صفرة ولا دم بحكم النفاس هذا بالنسبة لما يسقط من الأجنة ومثل هذا وإن كان لا يغسل ولا يصلى عليه ولا لكن الكلام في الطهارة والنفاس يختلف عن أحكام الجنين بالنسبة للحكم بحياته من عدمها وطيب نتوقف عند هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه اللهم صلي على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا نفس القضية يقول انتشر مقطع فيديو في بعوضه على ظهر البعوضة حشرة لا تنفك عنه يقولون هذا من الإعجاز الذي توصل له العلم الحديث فهل يصح نشره للناس الجواب لا وذكرت لكم معنى فما فوقها فهذا المعنى غير صحيح غلط لا تفسر به الآية سواء كان على ظهر البعوضة شيء أو لم يكن عليها شيء لشأن لنا به لكن ليس هذا معنى الآية ولا يمكن أن العلماء لا يفهم هؤلاء على مر العصور معنى الآية من الصحابة فمن بعدهم إلى عصرنا ويأتي هؤلاء يقول نحن الذين فهمناه هذا محال لا يمكن وكل قول احفظوا هذه القاعدة يعود على أقوال السلف بالإبطال فهو باطل لا يمكن الأمة تجمع على ضلاله يقال ما فهم الآية هذا إزراء الأمة جميعا غايه ما هنالك هناك بعض هذه الأشياء أنها تكون باب زيادة في الفهم زيادة في العلم زيادة في التفصيل ان صحت نظر فيها وكثير منها لا يثبت أو لا يصح أو مجرد نظريات أو لا تتعلق للآية به أو يحتاج ان يجمع له أهل بدر حتى ينظر فيه هل هذا يتفق مع الآية أو لا قضية ليست بهذه السهولة ولا أعلم مثالا من القرآن صحيح إلى الآن أنا لا أنكر هذا لكن أنا لا أعلم مثالا من القرآن صحيح واضح في هذا الذي يسمونه بالإعجاز العلمي من غير معارضات قوية عليه واردات قوية لا أعلمه نعم. طيب. هل إليكم إضافات؟ نعم. وهذا هو حينما بني لما لم يسمى فاعله يقطعون لما أمر الله به أن يوصل يصلونه هم أو يصله غيرهم ليس بالضرورة أن يصل الواحد منهم ذلك فقد يصله غيرهم فينهونه عن صلته فيقطعونه بنهيه عن الصلة يقول لا تصل فلانا لا تعطي فلانا لا تصل أخاك لا تصل أمك لا تصل خالك فهذا لأنه بنيه نعم المجهول غير هذا إضافات من الدرس البارح واليوم نعم يقول من قوله تعالى وما يضل به إِلَّا الفاسقين هل ذلك يؤخذ منه الرد على القدرية تعني بذلك الذين الجبرية الذين يقول الإنسان مجبرهم يقال لهم قدرية وإن كان شاع في ذلك في نفات القدر فيأخذ منه الرد على الجبرية حيث نسب الله الفسق إليهم نعم وما يضل به إلا الفاسقين هذا الذي يظهر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقة هذه الأوصاف نعم هذا الاعتراض أصلاً على الأمثال إنما هو من شأن الكافرين نعم طيب في شيء الشيخ عبد الله طيب الأسئلة الآن تفضلنا واضح يقول الشيخ إذا كان حديث عن الجنة أو النار موعظة أو ثم يذكر في الخلفية في هذه المقاطع صور بساتين وأنهار وإشجار الحديث عن الجنة مناظر جميلة أو الكلام عن النار مثلا نار وبراكين وتستعر وتضطرم هل يصح الجواب؟ ما يصح لأن مثل هذا يكون إزراءا بالجنة أو بالنار يعني مهما أحضرت مهما ذكرت مهما صورت من المقاطع الجميلة أجمل ما في الدنيا هو لا يمكن أن يكون شيء بالنسبة لنعيم الجنة وبهجتها لا يمكن ولا شيء لا شيء فكيف تصور مثل هذه الأشياء فالذهن حينما يتصور الجنة يتصور هذه المشاهد مع أن هذه لا شيء ما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصر فالمقارنة أو المفاضلة أو, أو المقاربة أو أي كان نوع الربط فإن ذلك يكون إزراءا يعني بشيء لا يقاس به سواء كان من قبيل المفاضلات أو من قبيل التقريب في المعنى كذلك بالنسبة للنار فعذاب النار لا يمكن يقادر ولا يتصور في فضاعته ومهما أتيت بالبراكين غيرها فهذه لا توضع بعد آيات او خلفية لآيات أو موعظه حديث عن النار لكن متى نعتبر بهذا ممكن نعرض مناظر جميلة ونقول إذا كان هذا في الدنيا فما الذي في الجنة إذن نعرض الصور هائلة لبراكين نار تضطرم مرعبة مخيفة ونقول إذا كان هذا في نار الدنيا فكيف بنار الآخرة لا أن ذلك يكون خلفية لذكر النار في الآيات أو في المواعظ فرق بين هذا وهذا الله أعلى فضلنا. كنتم أمواتا فأحياكم لا هنا إثبات الأفعال الأختيارية لله عز وجل وأنه المحي ها؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه هذا نفي نفي نفي ها هذا نفي لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه لا يمنعه الحياء من بيان الحق بأي وجه كان مما يقتضيه علمه وحكمته هذا المعنى طيب اللهم صل على محمد لا إله إلا الله السلام عليكم